بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة أنا الآن لعى الدكتور صالح أجم فوزان الفوزان في هذه المحاضرة عن دعوة التوحيد بالرحيم. الحمد لله رب العالمين فأرسل رسله وعنزل قصده لبيان الهدى من الظلام فأذه المحجة وقام الحجة بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله عزيزا حكيما فقل الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل صرف أمته على المحجة البيضاء لولها تلهارها وحذرها من الإنحراف والتحريف وحظها على التمسك بالكتاب والشنة ومعنا لنجاتها وسعادتها في الدنيا والآخر الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكل نفسه فقال على نهجه إلى يوم الدين أما بعض فإن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم فصلاح كل أمة ورطيها مربوط بسلامة عقيدتها وسلامة أشارها ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تناجي بإصلاح العقيدة قبل كل شيء فكل رسول يقول لقوله اعبد الله ما لسنه الله غيره ولقد بعثنا في كل امة رسولا ام اعبد الله على السنب الطاول فذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا سريح له فما قال تعالى وما خلق في الجن والإنسى إلا ليعبدوه والعبادة حق الله على عباده فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوعاد جدل رضي الله عنه أتدري ما الله على العباد فما يحق العباد على الله قال الله ورسوله أعلن قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أم لا يعجب لما يشرك به شيئا فهال الحق هو أول الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شيء ولا يتقدمه حق, حق أحد قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّا تَعُدُّوا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا فقال تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم علوتم ألا في به شيئا وَذِلْ وَالدَيْنِ إِحْسَانًا الآيات هذا الحق وأوليته على سائل الحقوق وقوله الأساس الذي تبنى عليه سائر أحسام الدين نرى النبي صلى الله عليه وسلم نتفهي مكتة ثلاثة أسرة سنة ندعو الناس إلى القيام بهذا الحق سنفهي الإشراف عنه وجاء القرآن الكريم لمعظم آراته لتقرير هذا آل الحق ونفهي الشبه عنه وكل مصل فرضاً او نفلاً يؤهد الله على القيام بهذا الحق في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة او توحيداً الهية او توحيد الطلب والقصد اسماء ممثلاً واحد وهذا التوحيد مرفوز من فطر فكل مولود يولد على الفطرة وإنما يطرأ الانشراف عنه بثبت القربية الفاسدة فابواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجتانه وعلى التوحيد أخيل في العالم وشرت طارئ عليه ودخيل فيه قال تعالى كان الناس أمة واحدة أبعت الله النبيين مبشرين ومنجرين وأنجل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام قال العلامة بن القيم رحمه الله هذا هو القول الصحيح في الآية ونسر ما يعبده إلى القرآن وصحفه أيضا الحافظ كثير في فكيره وأول ما حدث الشرك في الأرض أول ما حدث الشرك في الأرض في قول روح حين غلقوا في الصالحين واستصبروا عن دعوة نبيه وقالوا لا تذروا لألهتكم ولا تذروا لوجه ولا ترى ولا يغوط ويغوط ولقع قال البخاري رحمه الله في صحيحه عمد الأكبات رضي الله تعالى عنهما هذه أسماء رجال طالفين من قوم نوح فلما هلقوا ألحى الشيطان إلى قومهم أن يطبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنقابا أي فما فيه وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلت أولئك ونسي العلم عبدت قال الإمام... قال الإمام القيم رحمه الله قال غلوا من السلف لما ماتوا يعني الصالحين لما يعني هؤلاء الصالحين في قوله عسفوا على قبولهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعددهم ثم قال رحمه الله وقد سماعد الشيطان بالمشرفين في عبادة الأصنام فكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم المنفى الذين صوروا سلك الأسلام على صورهم كما في قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوامل المسلكين فأما خواصهم فاتقضوا الأسلام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم وجعل لها ديوتا وسدنة وحجابا وقربانا ولم يكن هذا في الدنيا قديما وحديثا وأصر هذا المذهب من مشرك الصادق وعن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين ناظرهم في بطلال الشرك وتسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريطه وطائفة مخرى اتخذوا ذلك القمر صننا ودعوا انه يستحق العباده والاليه تدبيرها العالم السفلي وطائفه تعبد النار وهم المجوس خلدوا الى حال موت كثيره ويستحيلون لها الرطوفه والسدله والحجاج فلا يدعونها تحفظ لحظه واحده وطائفة تعبد الله يدعون ان الماء اصل كل شيء وهذه حي... وهذه كل ولادة ولنغل ونسخ وطهارة وعلاج وطائفة تعبد الحيوانات وطائفة عبدت الخيل وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء أو الأموات وطائفة تعبد الجن وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الملائكة انتها سلام ابن قيم ابن قيم انتها سلام ابن قيم رحمه الله أيها الإخوة ومن هذا الأخر الذي مر من رواية البخاري عن ابن عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قول نفس ندرك أولا خطورة التصوير وخطورة تعليق الصور على الجدران وخطورة نفل التنافيل في النجال في وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم سلك الصور والتماديل إلى عبادتها وافقا بجلب الخير ودفع الشر منها وما حدث لقوم نوح ومجرد ثانيا مدى حرف الشيطان على إغنال بني آدم ومسره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوى الترغيب في الخير فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم في الصالحين وما حدثهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحدة بحيث أمرهم لنصد صورهم على المجال وهدفه من هذا أن فروض بهم عن جادة الصواف ونجرك ثالثا أن الشيطان لا يقصر نظره على إذواء الأجيال الحاضرة بل يمتد نظره إلى إذواء الأجيال المستقبلة فإنه لما لن يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحامل من قوم نفس في الجيل المستقبل ونصد له الشيط كتى وقعه في الشرك فنجرك رابعا أنه لا يجد التساهل في وسائل السر بل يجب قطعها وصد بابها لأن لا تصغي إلى المحبور ونجرك خامسا فضل العلماء العاملين وأن وجودهم في الناف خير وفقدانهم شر فإن السيطان لم يتمكن من إبواع القوم حتى فقد العلماء أيها الإخوة وجذير البناء أن ندين أنواع التوحيد ثانواع التوحيد التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإزباس وهو توحيد الربوبية المتمثل بالإقرار بالخالق فالإطرار بانفراده بالخلق والتبهيل والإحياء والإماثة وجلب الخير ودفع السر وآذى النوع لا يتادي ينازع فيه أحد من الخلق حتى إن المسرسين كانوا يطرون به مع شركهم ولا ينسونه فما ذكر الله تعال عنهم ذلك في قوله ولن يرزقكم من السماء إلى الأرض أمن يميت السمع إلى الأبطار من يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي وَلَنْ يُدَدِّوَ الْأَمْرِ فَسَيَطُونُ لَلَّهِ فَقُلْ أَفْلَا تَسْتَقُونَ وَأَمْثَالُهَا مِنَ الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ كَفِيرٌ وفيها البيان الواضح أن المثريين كانوا يطرون بتوحيد الربوذية وإننا كانوا يبحثون توحيد العبادة وهو النظر الثالث المتمثل في إصراب الله سبحانه وتعالى بالطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة فما تدل عليه وتعبر عنه كلمة لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها من الله وحده وتنفيها عما سواه ولهذا لما طلب النبي صلى طل الله عليه وسلم من المسرحين أن يقولوها ان تنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لعلمهم أن من قال لا إله إلا الله فقد اعترف ببطلان عبادة كل ما سوى الله وأثبت العبادة لله وحده فإن الإله معناه معبود والعبادة سمجانع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأطوال الظاهرة في الباطن فمن نطق بلا إله إلا الله وهو ما أهانا يدعو غير الله فقد سمى أقل معنىك والعلاقة بين توحيد الربوضية وتوحيد الإلهية هي السلازم بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوضية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهر وضعبنا ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يطالبون أممهم بذلك ويحتجون عليهم بما اعترفون به من توحيد الردودية كما قال تعالى يالكم <تصفيق> الله ربكم إله هو خالق كل شير فاعبدوه وهو على كل شير وسيل وليسارك أما خلق السماوات والأرض لا الله ولا فرأيتم ما تدعون من الله إن أرادني الله بضر هل هل لكاتشات أو أرادني برحمة هل هل لكاتش رحمته قل حسبي الله عليه يتوصل متوصلون من اضرار بتوحيد الروبية مركوز في الفطر لا يتادي يناجر فيه احد من المشيكين ولن يعرف عن احد من طوائف العالم انكار هذا النوع إلا الزهرية الذين, الذين يجهدون الخالق ويدعمون ان العالم يسير بنفسه من غير مددل الله فما قال الله تعالى عنهم وقالوا ما هي الا حياتنا الجنيا نموت ونحيا فما يهلكنا إلا الدهر فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فهم لم يجنوا إن هذا على برهان بل لهم عليه بل على مجرد ظن والظن لا يغني للحق سيئة فما أنهم لم يستطيعوا الإجابة عن قوله سآلا أن خلطوا من غير شيء أم هم خالقون هم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون ولا الإجابة عن قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي من دونك قل ما تدعون من دون الله أروني ما خلقوا من الأرض أم لهم خلقوا في السماوات ومن تظاهر بجهد هذا النوع من التوحيد ففرعون فهو مكر به في الباطل فما قال الله تعالى عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقال عنه وعن قومه يجحدوا بها والسيقلتها أوقتهم غلما وعلوة وقال تعالى عن الأمم الأولى عادم وتمودة وقد تبين لكم للمساكيهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وتالم السرطين يقول أن إذبات توحيد الربودية لحل الرساب والشرك فيه قليل ولكن الإقرار به وحده لا يكفي العبد في قصير الإسلام بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلا وتوحيد الإلهية فإن الأمم الكفرية كانت تكر بتوحيد الربودية خصوص المشرك العرب الذين بعث فيه الخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا بإقرارهم بتوحيد الرموضية المسلمين لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية والمستقرع لآيات القرآن الخريم يجد أن يأت طالب بتوحيد الإلهية فتستجل عليه بتوحيد الرموضية ويتطالب المسلمين بناجحه فتستجل عليهم بتناء كل شخص ، ويتأمر بتوحيد العبادة ويتقبر عن توحيد الرموضية فسائر قرطه في وتذكر توحيد في سياق القلت وتنكر توحيد الربوبيه في سياق الخبر واول امر جاء في القران الكريم بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تستقيم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء ابيناها وانزل من السماء ماء انفاحت به الثمرات من قلته فلا تجعلون الله ان دادا وانتم تعلمون وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به والجواب عن السبه الموجهة إليه وكل صورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى توحيد العبادة لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وكفاته وكفاته وكاله وهذا هو توحيد ربودية وإما دعاء إلى عبادته وحده لا سريك له وترك ما يوجد من دونه وهذا هو توحيد الالهية وإنا خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وأهل الطاعة في الجنة والآخرة وهذا ججاء توحيد الالهية وإنا خبر عن أهل السين وعن ججائهم في الجنة والآخرة وهذا ججاء من خرج عن خطر هذا التوحيد فهل التوحيد بذنيع أنواعه وحقوقه فضمنته كلمة واحدة هي لا إله إلا الله فإنها تتضمن نفيا وإثباثا نفيا الإلهية الحقة في عن كل ما سوى الله وإثباثها لله وحده كما تتضمن ولاء وبراء ولاء لله وبراء من لا قوى ودين التوحيب قائم على هذه الأساسين فما قال الله تعالى عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إن البراء من لا إلا الذي فطرني فإنه سيهديني تعالى من هذه كل رسول يبعثه الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له قال تعالى من يدعو للطاغوت ويؤمن بالله فقد استلفتك بعروة الوثق أله سواك له الله فقد أعلن البراءة من عبادة كل ما الله والتزم القيام بعبادة الله وذلك أهد يقطعه الإنسان على نفسه فمن نكف فإنما ينكف على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسي فيه أجرا عظيما فلا إله إلا الله إعلاء لتوحيد العبادة لأن الإله معناه معبود أو لا معبود بحق إلا الله فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتواها مما في الشرك وإزباس الوحدانية لله ما اعتقاد ذلك والعمل به فهو المسلم حقا ومن قالها وعمل بمتواها ظاهرا من غير اعتقاد في القلب فهو المنافق ومن قالها بمسانة وعمل بخلافها من الشرك المنافق لمجلولها فهو الكافر ولو قالها مرارا وتكرارا فحال عباد القبور اليوم الذين ينطقون بلا علاء إلا الله ولكن لا يفقهون معناها ولا يكون العادة أجير في فعديل كلوكهم وتحقيق أعمالهم فصراه يقول لا إله إلا الله ويكتر من ذلك ثم يقول المدد يا عبد القادر المدد يا بدل يا المدد يا فلان يا فلان استوجد بالأموات ويستغيث به الحلم للناس إلا المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه السلمة ما لم يعرف هؤلاء حيث أدركوا أن رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له طول لا إله إلا الله فقد طلب منهم فرس عبادة الأصمال وعبادة الله وحده ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة وقد قال قوم هود له أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا وقال قوم صالح له أسنهانا أن نعبد لا يعبد آباؤنا وقال قوم نيح له من قبل لا تذرن آلهة ولا تذل ولا ود ولا صور اولها يعوط وييعوط هذا لا فهفه تصار من معنى لا اله الا الله انه طره لعباده الاقمال واقبال على عباده الله وحده فلهذا ابى ان ينقضها ان ان ينقضها لا يذلعون لا يليق مع عباده اللات والعزه ولا لات وعباد عباد قضور لا يدركون هذا التناقض فهم يلتطون بها مع بقائهم على عبادة الأموات وبعضهم يفسر الإله بأنه قادر على الاختراع والخلق والإيجاد فيكون معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا من أسحف الخطأ فإن من فسرها بذلك لم يجد على لا أقر به الفصار فإن إنسان يكرونه لأنه لا يقدر على الاختراع وعلى الخلق والرز والإحياء والإيجاد وإلا الله كما نشر الله تعالى ذلك عنه ولن يصير بهذا الإقرار مسلمين نعم هذا المعنى الذي يبقرونه داخل في نعنى لا إله إلا الله ولكن ليس هو المقصود من هذه الكلمة والشرك في العبادة هو طرفها أو طرف سيء منها لغير الله وقد أمحنا فيما سبق إلى مزجأ حدوث الشرك في الأرض ولازال مستمرا فيه في الخلق إلا أنا رحم الله والشرك نوعان شرك أكبر يخرج من المله في الذبحي للنبري لغير الله ودعاء غير الله أغفر في أي نوع من أنواع العبادة لغير الله وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه منقف في التوحيد وربما يتماد بفاخده حتى يقع في الشرك الأكبر وذلك تلحلف بغير الله وذلك تلحلف بغير الله وسيسير الرياء وتقول ما شاء الله هو شئك وتقول الله وأنت وما أشبع ذلك من الأنفاق التي تجري على اللسان ولا يكتب المتسلم بها معناها طهي من الشرك الأطفال وقد كفر الشرك في هذه الأمة واستفرى أمره بسبب اكتعاد أكثر الناس عن الكتاب والسلم وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى وبسبب الغلو في تعظيم الموتى على صدورهم وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال أمير المؤلمون عمر بن خطاب رضي الله عنه إننا تنقذ عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأت الإسلام من لا يعرف الجاهلية وبسبب رواج هذه الشبه والحكايات التي ظل بها أكثر الناس واعتبروها أجلة يستمدون إليها في تبرير ما هم عليه لكما هذه السبح ظل كثير من الناس وهذه السبح منها ما أجلا به مشرك الأمم السابقة ومنها ما أجلا به مشرك هذه الأمة ومن هذه السبح أولا سبح في مختلف الأمم قديما وحديثا وحيا تبهة الاحتجاج لما عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيبة عن آبائهم وإن خالفت ما جاء به الرسل قال تعالى وكذلك ما أرسلنا في قريةه النذير إلا قال وطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مستدون وهذه حجة يلجأ إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعوات بل هي حجه لا يقام لها وجل في صوت المناظره فان هؤلاء الآباء الذين قل لديهم ليس على هدى ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والابتداء به قال تعالى اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فقال تعالى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وانما يقوم الابتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق قال تعالى عن يوسف عليه السلام وَاَسْتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُودَ ما كان لنا أن نترك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن الله اضطرى الناس ما يعلمون قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاَسْتَبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ألحقنا به ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من سي وهذه الشبهة شبهة ال... الاحتجاج بما عليه الآداء وإن خالف الحق متغلغلة في نجيس المسرسين يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد قال قوم مرحل له لما قال لهم يا قوم الله ما لكم من إله غيره أفلا تبقون فقال الملا الذين سفروا من قومه ما هذا إلا بسر يفلكم قولي دعيه تفضل عليكم وليس عبد لا انزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين انظر الى قوله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين احتجاج جماعي في الاباء وقال قيل مخالف لله فهل هان نعبد ما يعبد اباؤنا وقال قول سعيد الله افلا تك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وقال قوم إبراهيم له لما أسحمهم للحجة وقال لهم ما سعبدون قال نعبد أصوالا فنظل لها عاكدين قال أن يسمعونكم يتدعون أو ينسعونكم أو قال قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يسعنون وقال في عون لموسى فما بال القرون الأولى وهكذا الكفر ملة واحدة ما يلق أهله خجة يبتعون بها الحق إلا هذه الحجة الوارئة ثانيا السبعة التي أجلابها مسيك وغيرهم وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليهما قال تعالى في سورة الأنعان فأقول الذين أسرقوا لن شاء الله فدل على أن لهم نسيئته وإرادته ورضاه مننا بذلك قال وهي حجة داخلة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بحكة ودمر عليهم وأدال عليه الوثلاء الكرام وأذاق المثلثين من أليم الانتقام قل هل عندكم العلم أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتفهروه لنا أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرجوه ان تتبعون إلا الول أي الوهم والخيال وإن أنتم لا تخرطون تسببون على الله فيما ادعيتمه وقال عند تفتير آية النحن ومضمون سلامهم أي المثلثين أنه لو كان الله تعالى تارهاً لما فعلنا لأنفره علينا بالعقوبة ولما مثلنا منه قال الله تعالى رباً عليهم شبهتهم قال على الرسل إلا البلاه المبين أي ليس الأمر فما تجعلون أنه لن يهتره عليكم بل قد أنفره عليكم أشد الإنسان ونهاكم عنه وآتد النهي ودعت في كل أمة فيني. أي في كل قرن وطائفة من الناس رطولاً وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن يعبد الله وابتنف الطاوح فلم يجل تعالى يرسل إلى الناس من الرسل لذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قول نوح الذين ارسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى آه الأرض إلى أن ختمه لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنش والجن والمشارق والمغارق فكلهم قال الله تعالى وَنَرْسَلُ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ إِلَّا لَنُبَيِّنَ لَهَا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَعْبُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ فَأَتَى الْلَّهُ بِالرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَتَوَلَّىٰ سُقَى لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ عَادٍ أَلْيَقُولُ لَئِن شَاءَ اللَّهُ لَنَعْبُدَنَّ فمسيئة الله تعالى السرعية عنهم من كثير لأنه نهاهم عن ذلك على ألسلة رسله وعما مسيئته الخونية وهي سمسينهم من ذلك قدرا فلوحجة لهم فيها قال ثم إنه تعالى قد أفر أنه أنفر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إذار الرسل له انترى سلامه رحمه الله فهم لم يريدوا بهذا الكلام الاعتبار عن ارتكاب القبيح لأنهم لا يعتقدون قبح أفعالهم بل هم يحتبون أنهم يحكمون صنعا وأنهم إنما يعبدون الأفنان ليقربوه إلى الله ذنها فلم يريدوا بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومسروع ومرضي عند الله فرد الله عليهم سبحانه لأنه لو كان العمر فذلك لما بعث الرسل لإنتاره ولا ما عاقبهم ومن شبعهم ظنهم أن مجردا يبقي بلا إله إلا الله يسهل بكور الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل متمسكين بظاهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بلا إله إلا الله حرم على النار والجواب عن هذه الشبعة أن الأحاديث المبكورة محمولة على من قال لا إله إلا الله وماس عليها لن ينطبها بشركه فيما قالها خالطا من قلب لا تشرك بما يعبد من دين الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الايمان ان الله حرم على الله لو قال لا اله الا الله يقري بذلك وجه الله وذي صحيح مسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دين الله حرم له ودمه وحسابه على الله فعلق النبي الله عليه وسلم حكم الدم والمال بامره العمر الأول قول لا إله إلا الله والعمر الثاني الكفر بما يُعبد من دون الله فلم يستفي بالنهض المجرد عن المعنى بل ما أجد من قولها العمل بها فقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومفتظ لذلك ولكن السبب والمستغي لا يعمل عمله إلا إذا تحقق التروت وانتفت موانعه قيل للحسن رحمه الله إن ناسا يطولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فعدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال وعبد من ينبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مستاح الجنة قال بلى ولا كنا من مستاح إلا وله أثنان فإن جيت بمستاح له أثنان فتح لك وإلا لم يستح لك فسيح يقال إن نجرد النفط بلا إله إلا الله يسير دخول الجنة ولو كان الناطق بها يبعي الأموات ويستغيث بهم هلم للمات ولا يقفر بما يقبل من دون الله هل هذا إلا عين المغالقة بالباطن؟ رابعا وليس بعين دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية الشرك فأن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذا الذي يقع من بعضهم لا الأولياء والصالحين عند قدورهم ليس بجرح والجواب عن هذه الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيحصل في هذه الأمة مشابعة لليهود والنصارى فيما هم عليه ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من بول الله قال صلى الله عليه وسلم وتتبعوا الياك فلن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر والدل دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فأقبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقة وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة وقد وقع ما أقبر به صلى الله عليه وسلم فها هي القبور اليوم تعبد من دون الله في أنواع العبادات ويصح لها كثير من القرغات وأخبر الله عليه وسلم أنها لا تطوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمسرفين وحتى تعبد فئا من أمته الأرثام قرأ عبد ذاود وابن ماجه وقد حدث في هذه الأمة من الشرف والمبادئ الهدامة والمحل الظهار له ما خرج به كثيرا منهم عن دين الإسلام خالصا ومن سبعهم تعلقهم بقضية السفاعة حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين في تعلقنا بهم لا نريد منه طبع الحاجات من قول الله ولكن نريد منهم أن يستعولنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة من الله سبحانه وتعالى والسفاعة فعادثة بالكتاب والسنة هذا النبي نريده منهم والجواب عن هذه الشفاة أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تعليل تعليفهم بالمحلوقين من دون الله كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى اللعبين وقال تعالى ويعبدون من دون الله لا لا يغرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء لا عند الله فالشفاعة الحق ولكنها ملك من الله لله وحده كل لله الشفاعه جميعا له من السماوات والارض فهي تتم من الله لا من الأموات ولا من لا من الاموات ولا والله قد اخبرنا أنها لا الا لا تحصل الا بفرقه الشط الاول باذن الله للشفاع ايها كما قال تعالى من ذا الذي يستأله عنده الا باذن وال السأة الثان أن يكون الموع فيه كل عجل الله قوله وعمله فهو المؤمن الموح ثم قال الله تعالى ولا يستعون إن لم من قال تعالى فتن الملة في السماات لا تذني شقرعةهم سعة والله من دا ييعدا الله جداء وواض قال على يومذ ماك عن السفاع وال من أن له الرحناال رب له طوللى كلله لم رخصط بالشقراعات من الملاة يعون الأندية ولا من الأسلام لأنها ملكه وحسن ومنه تطلب قل لله الشفاعة جميعا فهو الذي يأذن للسافع أن يسفع وإن لم يأذن له لم يتقدم في السفاعة وليس الأمر كما يحصل عند المخلوقين من تقدم السفعاء إليهم وإن لم يعدنونه ويقدنون سفاعتهم ولو لم يرضوا بها فإلا المسفوع عندهم للمخلوقين نحتاج إلى في معاونته ووصر لقبول سفاعته الا نغدلن فيه وان الله سبحانه قهري عن ما سواه فليس بحاجه الى احد فكل احد مقاد الى وايضا المحمود لا يدري او كل احوال رعيته حتى يضلغه علم حتى عن الشفاعه لديه الله سبحانه بكل شيء عليم لا يقع عليه شيء من احوال الخلق في السماوات ولا في الارض فليس هو بحاجه الى من يضلغه سبحانه وتعالى وحقيقة استفاعة الصحيحة عند الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاق فيعفو عنهم ويرفل لهم بواسطة دعاء لن أدن له أن يشفع ليكرمه بذلك ثالثا من سبحهم قولهم إن الأولياء والصالحين لهم مثالة عند الله فما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالوا يستعلق بهم واستبرق بآثارهم من تعظيمهم ومحبتهم وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم كل ذلك تعظيم له والجواب عن هذه الشرحة أن نقول إن المؤمنين كلهم أولياء الله وهم يتفاوتون في هذه الولاية بحسب سفاوتهم في الإيمان والأعمال ولكن الجزم المعين لأنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة فمن سهد له الكتاب والسنة بالولاية سهدنا له بالولاية ومن لم له الكتاب والسنة فإننا لا نجل له بالولاية ولكن نرجو للمؤمنين الخير وحتى من ثبث بالكتاب والسنة أنه من أولياء الله فإنه لا يجوز لنا الغلو في واستبرق به بسؤال الله بجاهه وحقا فان ذلك من وسائل الشرك ومن البدع المحرمه فلكل حزب الصالحين والاولياء ولقد جيبت الاعمال الصالحه والشفاء والشفاء الطيبه ولكن لا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق منزلتهم فان الغلو الصالحين هو مدعى الشرك فما حصل في قول نوح الا على تقاليفهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله وكما وقع في هذه الأمة لتوجه الغلوب في الصالحين من الشركة العبادة فقد حذر الله ورسوله من الغلوب فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك غير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرون كما أطرس النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح الله تعالى قد أمرنا أن ندعوه وقته بدون واشطة من لي الأول ووعدنا يستجيب لنا وهو لا يطلف وعده قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال تعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب يجيب دارة الجاعي يجادعان قال تعالى ادعو ربكم تذرعا وقفيا وقال تعالى فادعو الله نطلق فيه له فيه. وهكذا كل الآيات فيها العمر بدعائه مباشرة من دون واسقة أحد والأولياء والصالحون عباد محتاجون فقراه إلى الله قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يدفعون إلى رجهم اليسيلة أيهما قد ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال العوثي عن ابن عباس في هذه الآية كان أهل الشرف يقولون نعبد الملائثة والمسيحة وعزيرا قال الله تعالى أولئك الذين يدعون أي الملايثة أي معبودة لهم يتبادرون إلى طلب القردة إلى الله فيرضون رحمته ويقافون على ذا قال سوف الإسلام ابن سينية رحمه الله والآية عامة كأم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملايثة أو من الجنية أو من البشر فالآية الخطاب لكل من جاء دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغل إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويقاه علابة فكل من بعى ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلحظ الاشتغاثة أو غيرها فقط تناولته الآية فلا تتناول من بعى الملائسة يلجن خالصاً ولي سبعهم استجلالهم بطوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فقلوا الله وضعوا إليه الوسيلة فبقاله تعالى أولئك الذين يدعون يدفعون إلى ربهم وسيلة حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائق بينه وبين اللهين الأنبياء والصالحين يتوسلون بذواتهم وبحقهم وجاههم والجواب عن ذلك أن الوسيلة في الآيتين الحرينة ليست كما فهمها بل المراد بها التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة فتوسل كثمان فتوسل المسروع فتوسل المجموع فتوسل المشروع الواع أولا التوسل إلى الله بأسماءه وصفاته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بأسماءه كان يقول المسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا ممان يا ذو الجلال والإكرام أسألها كذا وكذا فأمين التوسل إلى الله بيظهار الفقر والحاجة إليه سبحانه فما قال عيوب عليه السلام أني لستني الجر وأنت أرحم الراحيم وكما قال زفري عليه السلام ربي إي وعلى العظم مني واستعلى الرأس سيدا ولما كن في دعائك ربي تقيا الآيات وكما قال زمين عليه السلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاجعل التوجه الى الله بالاعمال الصالحة كما في قوله تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالامان فامننا قبل ان تحل علينا غضبه فتغفر عنا سيئاتنا وتوصلنا الى برات كما في قصه الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره فثبت عليهم الغار ولم تترك لهم الا ان يخرجوا منه الله تعالى بصالح اعماله تفرج عنهم وهذا هو التوصل المذكور في الآياتين الكريمتين فاستقربوا إلى الله تعالى للأعمال الصالحة رابعا التوصل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين لأن تأتي إلى عبد صالح الحي وتقول له ادعوا الله لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسحاده لا تيفنا يا أخي من صالح دعائه فكما تعالى الصحادة رضي الله عنهم يطلب بعضهم من بعضهم ادلاء وتما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الله حي أن يدعو الله لهم فأن تأتي إلى عز طالق الحي وتطلب منه أن يدعو الله لك هذا من يستوصل المسروع أن يستوصل المنوع فيستوصل بلوات المخلوقين وحقه اللجاعين ويستوصل بالأموات كان يقول قائم أسألك بثلاء أو بحق ثلاء أو جاهد فإن هذا جدعة محرنة ووسيلة للوسائل الشرف وإن صاحبه تقرب إلى المخلوق بثيء من أنواع العبادة فهو الشرف الأسقار نعوذ بالله من ذلك فعن نزدح من ولي أن يجر لقدره أو يناديه ويطلب له المدد وغير ذلك فسأل الله أن يدفر المثلون بدينه وأن يؤثرهم على أعدائهم ويهدي أظالم أيها الإخوة إن الثركة هو أعظم أن يعبد الله قال الله تعالى إن الثركة لظلم عظيم إن الثركة لا تتناوله مغفرة الله من المات عليه قال الله تعالى ان الله على يسرى نفسه ويعرف ما بين الالهه من اليكه ان الشرك ان المشرك يحرم عليه الجنه تحريما مؤبدا قل هو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ولاه النار ولا للظالمين من انصار ان المشرك ند لا يحل له في حرم الله يا ايها الذين امنوا انما المشركون ند فلا يقربوا لنفتد الحال بعد عالهم هذا إلا المسرط حلاء للدم والمال فإذا طلح العسر الحرم فاقتل المسركين حيث وجدتهمهم وخذوهم واحتروهم وقعدون عن كل مرفض فين ثابوا وقعوا الصلاة وآتوا البكاة فقلوا شبيلا إلا المسرط قد غلّ بلالا مدينة وفترى إثنا عظيمة ومن يفتد الله فتأننا حر من الثلاء فتقطفوا الطير اوتحريوا الدين القويمه كان صحيحا ان المشرك لا تحل من اتعته ولا توسف ولا توسف المشركه قد زاغ من علمه المؤمن خير من المشركه ولو اعجبك ولا توسفوا في الدين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبك الا المشرك لا يثني منه عمل ولا تصدق من عباده يا رب ارفع إليك وإلى الذين من قبلك لئن تركت لاحبط العمل فلتكون من الخاسرين فلو اترك له حدط عنهم ما كانوا يعملون نعوذ بالله إلى وثوء وثوء من الكسل والكسل النهار فسوء الاخلاق فسوء المنقلب في المال والاهل والولد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزه عما يسئون فسلام على المرسلين الحمد الله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يكون سبحانه وتعالى عما يكونون عزيزاً كبيراً وقال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وتحبه يا إزماعيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوجان الفوجان على هذه المحاضرة الصيبة القيمة في التوحيد وإلى هنا ينتهي مشاتنا لهذا اليوم ميعدنا إن شاء الله تعالى في في الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف في عرفات غدا إن شاء الله تعالى ونكركم أنه يوجد مخيمات كثيرة بهيئة التوعية الإسلامية في الحج وكلها متعدة من استثارات ويوقع فيها إن شاء الله أو في بعضها دروس ذلك ندعوكم وخاصه في المحل الرئيسي حيث ينطى دروس يثار ادعاءات فتسئول على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته